إنما نسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواقئ عدّ ما حرّم الله فيحل ما حرّم الله زيل لهم سوء مالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الى الارض أرضيت بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفس يعذبكم عذابا أليما، ويستبد القوم غيركم، ويستبد القوم غيركم، ولا تضره شيئا.